كذب وتولى ثم ذهب الى اهليه يتمطى او لا لك فاولا ثم او لا لك فاولا يترك سدى الم يكن قفه من مني يمنا